<تصفيق> <تصفيق> وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِنْمِمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وقم الصلاة طرفا من مِنَ وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر فَلَوْلاَ كَانَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ هُنَا أُولُو بَقِيَّةٍ هُنَا نَعْمَلُ فَسَادَ هَذِهِ الأَرْضِ إِنَّا قَلِيلًا مَّا أَنْجَيْنَا إِلَّا قليلا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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الحمد لله رب العالمين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 نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين رو اننا منتظر ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله laota وقت la